معاكم دلوقتي إسا ونسر وهرم يلا أسرين على موقع الصحابة. دي جي تعال الصحابة بقى. احنا بدول كل التانية تعال كل الناس القلبه جامد يخش جوه يلا <تصفيق> <تعال>. الفرح يلا <تصفيق> <يا تصفيق> مصریاً على موقع